وَجَعَن الليلَ وَنَّهَا رَآيتَين فَمَحَوونَ آيَةَ الليل فمَحَوونَ آيَةَ الليْلِ وَجَعلن آيَةً النَّهَارمُ بَصَِةَ لتَبَتَ فَضلَ.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 وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَلَمْ ضَلْ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذاَا أَرَدنَا أنن النُّهُلِكَ قَريَةً أَمَرنَا مُْرَفِيهَا فَفَسَقُ فِيهَا, فيها فَحََّّ عَلَهَا القَوول فَفَسَقُ فِي فَحََّّ عَلَْهَا القَوْولُ فَدَم مَّرنَاهَا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 وَمَا كانَ أَط أ رَبّكَ مَحظُور أُذُر كَفَ فََّلنَا بَعْبَهُم عَ بَع وَلَآخِرَةُ ولا أَكبَرُ دَرجةِ وَأَك بَرُ تَفضلَ الل